Book 2 8 og 30 38, 38. I taksain I taxi. Fii al Vær venlig og ring efter en taxa. من فضلك اطلب لي تاكسي سيارة أجرة. من فضلك اطلب لي تاكسي. كم تكلف إلى محطة القطار؟ كم تكلف إلى محطة القطار؟ <تصفيق> كم تكلف إلى المطار؟ كم تكلف إلى المطار؟ ليه ود، تاك. من فضلك على طول. من فضلك على طول. إلى اليسار هنا، تاك. من فضلك هنا إلى اليمين. من فضلك هنا إلى اليمين. <تصفيق> هنا إلى اليسار بالجَرنَت، تاك. <تصفيق> من فضلك هناك عند الزاوية إلى اليسار. من فضلك هناك عند الزاوية إلى اليسار. أنا مستعجل. انا مستعجل. ماي وقت. ماي وقت. من فضلك هدي السرعة. من فضلك هدئ السرعة. be at من فضلك توقف هنا. من فضلك توقف هنا. من فضلك انتظر لحظة. من فضلك انتظر لحظة. يا يا أنا راجع فورا. انا راجع فورا. هل يمكن أن من فضلك أعطني فاتورة. من فضلك أعطني فاتورة. لا يوجد معي فكة. ما معي فكة؟ تستمع. Rejsen til dig. Tamam, al lak. Tamam, al baqi lak. Kør mig til den her adresse. Owsilni ila hadha al-unwan. Owsilni ila hadha Kør mig til mit hotel. Owsilni ila fundurki. Owsilni ila funduqi. كرماتي <تصفيق> إلى الشاطئ أوصلني إلى الشاطئ